وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تَرَىٰ مَا فَصَّلَ دَاوُودُ بِالْجُنُودِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة آمين ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم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 مثل الذيين يوم في قُون أموالهم في سبيل اللهك مثَل حبتة أبةسب سنابل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 يَمحَقُ اللهّبَ آ يُر بِ الصَّدَقَات واللهُ لا يحِب كلُ كَفْذَارٍ أَهِيم إنِ الذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالِحاتِ وَقامُ الصََّلا تَوآتَزَّكَاتَ لَهُم أَجرُِهُم يينندَ رَبِّهِم لَهُمْ أَجرُهُم يندَ رَبّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَون.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 وَإِن كانَ حُسَة فَنَورَةٌ إ مَسَح وَآ تصدَدق خَْرُلَكم إ كنتم تون وَاتق يَوم تُجعونَ فيه إ الله وَاتق يم تُجعون فيه إ ال ثمُ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمِلَّهُ فليُمِلَّ الولي فليُمِلَّ الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 وَكُتُ بهِه وَرسُلِه لا نُفَِقُ بَن أحدد لا نُفَق بَنَ أحددِّ الرُسُِ وَقالوا سَمِحن وَأَقَعنا غُفْرانكَ رَبّناَا وَإِلَكَ المصير لا يُكَِّفُ الله نَفْسًا إِلَّ وَسعَعَلَه مَا كسَبَ وَعَلَيهَا مكتَسَبَد.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 فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا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 وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاد